وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا ذا إنها تنكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما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 أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَطْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقًا غُلْبًا وَفَاتِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فإذا جابا أكي الصاقا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجون يومئذ مصفرا ضاحكة مستبشرا ووجوه عمئر عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا